بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وما وانذر القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح في